يشرف الرسل الاطيب وانت امر انا جميعا ما بد نورك و نل بشرب سعدين جاءنا من خير شارق القمر مرحبا اهلا وسهلا بك يا خير الحبيب مرحبا اهلا وسهلا بك يا خير الحبيب فيس <تصفيق> فيها <تصفيق> الكواكب مرحبا اهلا بي شمس قد ما حت كل الغايات الأصل لذنى بك في كل الناوائب يا شريف الأصل لذنى بك في كل الناوائب أنت ملجى كل عاص أنت مهوى كل تايب أنت ملجى كل عاص أنت مهوى كل وصول اصيم حل في اعلى الذوائب من قصي وانو اين باذخ المجد بما يا انت منى من لا درحنا في سرور فيك يا عالم ما نقيب لا درحنا في سرور فيك يا ظهرت فينا عجائب بشرتنا بالعطايا والأمان والأمان بلامي لصاننا بك من احلى المشراب القني سريب بلامي لصاننا بك من احلى المشراب فالي ربي الحمد وحمدا جلا اي احصيه حاسب اني ارضي بالحمد حمدا جل اي حشيح حسيب الله سبحان من مواهب يا كريم يا رحيما جد وعجل بالنعيم جئنا من منك يا خا ابن انت وجهنا نحو بابك ما نرجع من نفسك غائب و في رضا سر ذنب عبدين قد اتى لحوان كتايب و في رضا سر ذنب عبدين قد اتى نحو, كتائب وغفر اغفر ذنب عبد قد أتى نحو الشورى ضر نسن القاضيب وتعم الانا جماعات مبدا نور ال فكي طالوا دووا